فكيف إذا جمعناهم ليوم إلا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لهم مالك الملك تؤتى الملك ما تشاء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 وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.